Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. at البحث في المسألة الرابعة عشر من فروع القبلة في العرواء وهي ما إذا كانت وظيفة المكلف الصلاة إلى أربع جهات وكان عليه صلاتان مترتبتان كالظهرين مثلا فتارتان يتمكن من الموافقة القطعية لكلتا الفريضتين بأن يكون الوقت متسعان للصلاة إلى للصلاة إلى أربع جهات مرتين وتارة لا يتمكان من الموافقة القطعية والبحث فعلان في هذا الفرض وقد قسمه سيدنا قدس سره الشريف إلى صورتين الصوره الاولى ان لا يتمكن من الموافقه القطعيه لصلاه العصر بخصوصها كما اذا لم يتسع الوقت الا لخمس صلوات فحينئذ لا يمكنه ان يحصل على الموافقه القطعيه لصلاه العصر لانه لو صلى الاولى بقصد الظهر وصلى الاربع البقيه بقصد العصر فانه لا يحرز وقوع العصر بعد ظهر صحيحة إذ لعل الظهر التي صلاها أولان وقعت لغير القبلة فلم يحرز وقوع العصر بعد ظهر صحيحة فلم تتحق حق الموافقه القطعيه وفي هذه الصوره ذكر قدس سره ان الوظيفه تعين تقديم الظهر لان يصلي الظهر اولا اربع مرات الى اربع جهات فيحرز امتثال الامر بالظهر ثم تبقى لديه صلاه واحده يقصد بها العصر فهو قد احرز الموافقه القطعيه لصلاه الظهر وانما قلنا بتعين الظهر لأن الأمر يدور بين موافقة قطعية لتكليف وهو الظهر أو موافقة احتمالية لكليهما لأنه بمجرد أن لا يصلي الظهر أربع مرات بأن يصليها مرة واحدة والباقي للعاصر أو يصلي مرتين للظهر وثلاث للعاصر أو يصلي ثلاثا للظهر ومرتين للعاصر ففي جميع هذه الفروض تكون الموافقة لكلا التكليفين احتماليه فالامر دائر بالنسبه اليه بين موافقه قطعيه لتكليف وهو الظهر او موافقه احتماليه لكلا التكليفين واذا دار الامر بينهما فالمتعين عقلا تقديم الموافقة القطعية لأحد التكليفين على الموافقة الاحتمالية لكل التكليفين ولكن ما أفاده قدس سره الشريف محل تأملين بلحاظ أن الموافقة القطعية للأمر بالظهر في معرض التفويت لامتثال الأمر بالعاصر إذ لعله إذا صلى الظهر أربعا لأربع جهاتين فما يبقى من العاصر كصلاة أو صلاتين قد لا يقع شنو إلى جهة القبلة الواقعية فيلزم من إحراز الموافقة القطعية لصلاة الظهر المعرضية لتفويت امتثال الامر بالعاصر واذا دار الامر بين موافقة قطعية في معرضية التفويت لصلاة اخرى وموافقة احتمالية لكلا التكليفين فلا ملزم عقلا باختيار الطريقة الأولى وفي مقابل كلامه قدس سره قد يذكر وجوه ثلاثة لإثبات التخير وأن المكلف مخير بين أن يصلي أربعا ظهران ثم واحدة عصران أو واحدة ظهران ثم جنو أربعا عصران أو يوزع مخير وذلك الوجه الأول وذلك لوجوه الوجه الأول ان يدعى ان دليل الترتيب بين الفريضتين لا يحرز شموله لمورد الكلام ومحل الكلام هم صلى الله عليه محمد واله كما في بعض الفروع الشبيهه مثلا إذا افترضنا أن المغمى عليه يفيق أثناء الوقت بمقدار أربع ركعات ثم يعود للإغماء أو فرضنا أن المجنون الأدواري، عندكم في الرمال مجنون أدواري عقد ساعات وكذا، كان في النجف واحد جيراننا. يجي أيام يقرأ سورة ياسين، كلها، إيه، ويجي أيام يذب الزبالة على العالم كل من شوف ذب، <تصفيق> آه. المجنون عاقل كلهم. خوب. وإذا افترضنا مثلا أن المجنون الأدواري يعقل في الوقت بمقدار أربع ركعات ثم يعود لجنونه. فهنا قد ذكر جمع من الأعلام أن المتعين في حقه صلاة الظهر لأنه لا يقدر على صلاة العصر حيث إنه يشترط في صحه صلاة العصر سبق الظهر ولا يستطيع أن يأتي بعصر مسبوقه بظهر فالامر بالعصر ساقط لعدم القدره على امتثاله فيتعين عليه صرف هذا المقدار وهو مقدار اربع ركعات في العصر عفوا في الظهر واجيب عن ذلك بانه دعوى العاجز عن صلاة العاصر مبنية على اشتراط الترتيب حتى في مثل هذا الفارض فإذا قلنا بشمول شرطيه الترتيب حتى لمثل هذا الفارض فهو عاجز عن العاصر أما إذا قلنا بأننا لا نحرز شمول قوله إلا أن هذه قبل هذه لمثل هذا المورد باعتبار أنه باعتبار ان شرطية الترتيب إنما تردو في مورد يحرز به امتثال المترتبين وأما في مثل محل الكلام فلا نحرز شمول شرطية الترتيب له إذن فبالنتيجة تسقط شرطية الترتيب فيكون مخيرا لأن الأمر بالظهر والعاصر في عرض واحد بعد سقوط شرطية الترتيب ولا مرجح لإحداهما على الأخرى فهذا كسائر موارد التزاحم ومقتضى التزاحم بين المتساويين التخير فكذلك في الفرع الذي نحن فيه حيث يقال إن دعوى سيدنا قدس سره وطاب في جوار الأمير مثواه أن المكلف عاجز عن الموافقة القطعية لصلاة العصر عاجز لأنه حتى لو صلى العصر إلى أربع جهات فهو لم يصل الظهر إلى أربع جهات إذن فهو عاجز عن الموافقه القطعيه لصلاة العصر، وبالتالي يتعين عليه تقديم الظهر فإن كلامه مبني على شمول شرطية الترتيب لمثل هذا الفارض أما إذا قلنا بأن المنصرفاء من قوله إلا أن هذه قبل هذه اعتبار الترتيب في صحة العصر في فرض شنوه أحسنتم في فرض التمكن من رعاية الترتيب مع سائر الشرائط لا مطلقين فإذا لم يشمل دليل الترتيب مثل محل الكلام صار المكلف جنوه <تصفيق> لا صار المكلف متمكن من الموافقة القطعية لكل منهما حيث لا يشترط الترتيب إذن فهو متمكن من الموافقة القطعية لاي منهما وحيث لا مرجح فهو مخير بين الموافقه القطعية للظهر أو الموافقه القطعية للعصر أو الموافقه الاحتمالية لكليهما الوجه الثاني أن يقال بأن هذا كما يقول سيدنا قدس سر رفع لليد عن إطلاق دليل شرطية الترتيب وبلا مبرر فحينئذ لا بد من التوسل بوجه اخر وهو ان نرجع الى معتبره الحلبي بحسب مبنانا طبعا لا بحسب مبناه قدس سرو معتبره الحلبي باب اربع من ابواب المواقيت حديث ثمانية عشر باسناد الشيخ عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان يعني محمد بن سنان حيث ان سيدنا قدس سره لا يرى وثاقته ونحن ذكرنا مرارا ان الصحيح وثاقه محمد بن سنان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 ان كان في وقتين لا يخاف فوت احداهما يعني لو صلى أياً منهما لم تفوت الأخرى، فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر. وإن هو لاحظوا العبارة، وإن هو خاف أن تفوت يعني شنو؟ العصر وان هو خاف ان تفوته فليبدا بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على إثرها زين فيقال مقتضى هذه العبارة وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعاص أنه متى خاف المكلف أنه لو قدم الظهر فاتته العاصر شمولها لمحل كلامنا فإنه لو قدم الظهر وصلاها لأربع جهات فإنه يخاف أن تفوته العاصر بأن لا يتمكن من إيقاعها إلى جهة الكعبة جامعة للشرائر فإذا كان الامر كذلك اي ان المكلف في محل الكلام يرى انه ان صلى الظهر الى اربع جهات فلعل العصر شنو قد تفوته اذ لا يتمكن من اتيانها جامعه للشرائط فيشمله قوله عليه السلام وان هو خاف ان تفوته فليبدا بالعاصر وهذه الروايه وهي معتبره الحلبي هي بنفسها داله على سقوط شرطيه الترتيب وبناء على هذه الروايه نقول بتقديم العاصر على الظهر في محل الكلام إلا أن يقال إن هذه الروايه بمقتضى المقابلة ظاهرة في أن المقصود بقوله وإن هو خاف أن تفوته مقابل أن يفوته الجميع اي لو انه قدم العاصر لم يفته كلاهما ولو قدم غيرها شنو لفاته الجميع فالمقصود بقوله وان هو خاف ان تفوته مقابل انه لو قدم غيرها لفاتته كلاهما وهذا لا ينطبق على محل الكلام لأنه لو قدم الظهر لم تفوته كلاهما بل حصل على الظهر إذن فحيث إن مورد الرواية أن تفوته العصر مقابل فوت الجميع لا تشمل موردين شنو؟ لا يلزم من تقديم الظهر فوت الجميع بل يحصل على احداهما الا وهي الظهر الوجه الثالث ان يقال بوقوع التنافي في المقام بين التحفظ على شرطيه الترتيب والتحفظ على شرطيه القبله لانه لا يمكنه بالنسبه لصلاه العصر لا يمكنه ان يجمع بين التحفظ على شرطيه الترتيب وشرطيه القبلات فانه ان تحفظ على شرطيه الترتيب لم يمكنه التحفظ على شرطيه القبله لانه سيصلي الظهر اولا الى اربع جهات حتى يحرز الترتيب فاذا صلى الظهر الى اربع جهات حتى يحرز الفراغ من ظهر صحيحه لم تسلم له شرطيه القبله لانه لم يبق الا مقدار صلاه واحده وان تحفظ على شرطيه القبله بان صلى العصر الى اربع جهات لم يتحفظ على شرطيه الترتيب لانه لم يفرغ من ظهر صحيحا فبالنسبه لصلاه العصر يقع التنافي بين تحفظ على شرطية الترتيب أو التحفظ على شرطية القبلة والمقام وإن لم يكن من باب التزاحم إذ لا يتصور التزاحم في الواجبات الضمنية لكنه من باب التعارض وفي باب التعارض يرى العرف أن أقوى الدليلين ظهورا يكون قرينة على تقييد الاخر ففيما إذا عرضنا دليل شرطية الترتيب ودليل شرطية القبلة نرى أن دليل شرطية القبلة أقوى ظهورا من دليل شرطية الترتيب في مورد اجتماعهما فيكون اطلاق دليل شرطية القبلة قرينة على تقيدي دليل شرطية الترتيب لأقوائيته ظهورا عليه وبيان ذلك أن الدليل على شرطية الترتيب هو قوله إلا أن هذه قبل هذه أو قوله في معتبرة الحلبي فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر ولكن دليل شرطية القبلة قوله في حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمسة شنو القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود ومن الواضح أن الاستثناء المفيد للحصر أقوى ظهورا في الشمول والإطلاق من شنو الخطاب المعتمد على مقدمات الحكمة مضافا إلى العموم المستفاد من الدليل القرآني قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطراء حيث مالوا اينما سيدنا حيث مالوا اينما حيث مالوا اينما حيث ما قولوا فتامل أيضا في هذا الواهج هذا تمام الكلام في الصورة الأولى وهي ما إذا تمكن من الموافقة القطعية بحسب كلام سيدنا لشنو لصلاه الظهر الصورة الثانية أن يتمكن من الموافقة القطعية لأي من الصلاتين وتصوير ذلك بحسب ما ذكر سيدنا قدسة الروح لو بقي من الوقت مقدار سبع صلوات لا ثمان مقدار سبع فإنه في هذا الفرض يتمكن من الموافقة القطعيه لواحدة منهما ظهرا أو عصرا بخلاف الصورة السابقة فإنه لا يتمكن من الموافقة القطعية إلا للظهر بينما في هذه الصورة يتمكن من الموافقة القطعية لواحدة منهما وبيان ذلك أنه إن قدم الظهر وصلىها لأربع جهات ثم صلى العصر فيما بقي فقد تمكن من الموافقة القطعية لشنو؟ لصلاة الظهر أما لو صلى إلى جهات ثلاث الصلاتين بأن صلى الظهرين الى الشمال ثم صلى الظهرين الى المغرب ثم صلى الظهرين الى المشرق فقد صلى ست صلوات لثلاث جهات فبقيت الجهة الرابعه وهي جهة الجنوب لا تكفي الا لصلاة واحدة فبما أنها لا تكفي إلا لصلاة واحدة يتعين أن تكون هذه الصلاة الباقية عصرا والسر في ذلك أننا نطمئن بسقوط الأمر بالظهر حينئذن إما لأنه قلوا يا صلى الظهر إلى القبلة فسقط الأمر بها أو لأنه إن لم يصليها إلى القبلة فقد سقط الأمر بها لاختصاص آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بشنو بالعاصر اذا لا محاله متى ما صلى الصلاتين الى كل جهه من الجهات وبقيت جهه واحده لا تسع الا لصلاه واحده فليس مامورا بالظهر اصلا بل هو مامورا بالعصر فاذا اتى بالعصر احرز الموافقه القطعيه للامر بالعصر إذ لا مانع من الموافقة القطعية للأمر بالعصر إلا الإخلال بالترتيب وهو يحرز أن كل الصلوات الأربع التي جاء بها بقصد العصر وقعت شنو؟ وقعت إلى القبلة فشرطية القبلة محرزة. كما انها وقعت بعد ظهر مامور بها لما لان صلاه العصر الى الجهه الاخيره ليس ليست مشروطه بشنو بسبق الظهر فالظهر في الثلاث الاولى عفوا فالعصر في الثلاث الاولى وقعت بعد ظهر مامور بها والعصر في الجهه الاخيره ليست مشروطه بسبق ظهر فتحقق بذلك الموافقه القطعيه للامر بالعصر إذن فهو ان قدم الظهر وصلاها لاربع جهات احرز الموافقه القطعيه لصلاه الظهر وإن صلى الصلاتين لكل من هذه الجهات الثلاث وأفرد الرابعة إلى صلاة العصر قطع بالموافقة القطعية جنوب للأمر بالعاص فهو متمكن من الموافقة القطعية لأي منهما وبالتالي فحيث إن التكليفين في عرض واحد ولا مرجح لإحداهما على الاخرى فحينئذ مقتضى التزاحم شنو التخيير بينهما او يذهب الى الموافقه الاحتماليه فيصلي هنا ثلاث وهنا ثلاث الله يجزاه خير قال كونها ليس مغموض بها ليس معنى صحيح ماهي الوجبه الصحيحه الظهر يعني ظهر مو مامور بها مو مامور بها ؟ المهم انا انه هذا انه انه شنو الصحيح وانتهين اي هي الصحيحه الظهر ولا العصر لا الله ظهر مو مامور بها بعد ما انا ما انا اقول صحيحه صح مو مامور بها ما الصحى فرع الامر غير ما جاب الظهر ادري فهو ليس مامورا بها الان سيدنا توقف سيدي الان انسان نام وقعدت وما بقي من الوقت الا مقدار اربع ركعات مامور بالظهر؟ لا مهمة. لو اتى بالعصر صحيح صحيحه ام لا؟ لكن بعد مطالب ما مطالب اصلا سقط الامر بها اتى وقتها صارت قضاء قضاء مو اداء زين ثم يقول خلينا نقرا عبارته يا يقول في صفحة 476 من الجزء الحادي عشر فلازم إبقاء هذه الجهة يعني الجهة الأخيرة إلى الصلاة الأخيرة فيصرف رابعة العصر فيها فإنه يقطع حينئذ بعدم الإخلال بالترتيب لأن القبلة إن كانت في غيرها فقد صلى الظهر والعصر وإن كانت فيها فبما أن هذا وقت الاختصاص فالترتيب ساقط جازمان فلا يكون مخلا بالترتيب على أي حالين وإن شئت فقل إنا نقطع بسقوط الأمر بالظهر في هذا الحين إما بالامتثال لو كانت القبلة في الجهات السابقة أو بخروج الوقت لو لم تكن فيها فإن مقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختص بصلاة العاصر فلا يكون هناك إخلال بالترتيب من ناحية المكلف قطعان وبالجملة فيمكنه تحصيل الموافقة القطعية لإحدى الصلاة لا بعينها أعني فيما لو بقي من الوقت مقدار سبع صلوات فتنطبق الكبرى المتقدم حينئذ ويحكم بالتخير لأن الوجوبين عرضيان من دون ترجيح في البين وعدم احتمال أهمية إحدى الصلاتين فالنتيجة هي جنوح التخيير نعم في العباره محل تأمل باعتبار أن مسلكه قدس سر ليس هو الوقت الاختصاصي فهو لا يرى مسلك المشهور من اختصاص آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بحيث يسقط الأمر بالظهر وإنما يقول بمقدار أربع ركعات في آخر الوقت يحصل تزاحم بين الظهر والعصر والشارع قدم الظهر تعبدان فيجب عليه تكليفا فقط أن يقدم العصر إلا لو صلى الظهر متعمدا صحت صلاته بالامر الترتبي وهذا يعني ان الامر بالظهر في طول الامر بالعصر موجود ولم يسقط ففي تعبيره نوع من المسامحه والنتيجه واحده ياتي الكلام في مناقشته غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين سيدنا ما ما أعتقد بأنه هذه الصورة أو طاعه بسورة يعني وبالنتيجة انه هذا لا يخالف التكليف خطابه يعني هو مخاطب تكليف لا يسقط عنه التكليف أن ما الوقت هو هذا بيختار الوقت هو اختياري ما في هو اختياري رجع لأنه يختار اختار هاي الصورة خوي يختار صورة اخرى شنو ما مش المراجع <تصفيق> المؤرخ انه هذا راح يؤدي الى مشاكل تؤدي الى طلع ظالم انضروا